بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحزمي أن يقدم لكم هذه المادة أحمد نبينا الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وفهده أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه وفعال الأمر في هذا ممحكين وهو احد الشقي التكليف سبقا لاحتياج التكليف ان طلب او تاخير او رفع والطلب مما طلب فعل او طلب ترك الطلب الفعلي هذا شيئان او قسمان مما على جهه الوجاز او الواجب او لا او الندب طلب الترك بما على جهه الاذاب او التحريم او لا او الكراهه واهم ما يبحث عنه الاصوليون هو مذح الامري وهو طلب الفعل ومذح النهي وهو طلب الترك لدينا شملا هذان البابان اربعه انواع من الاحكام الشرعيه التي فيه واكثر الاوامر الشرعيه دائره على هذين البابين باب الامر نبدا امرا هكذا بالتقطيع ام ر معناه القول الطالب قوله الطالب او كان على سبيل الحكم ام لا يشمل الواجب الى ان راى هذا لفظ له مسمى له مسمى ما هو مسمى مسمه لفظ قد يكون اللفظ موضوعا ومسمه معنى او قد يكون موضوعا ومسمىه لفظ كما مر معنا قلنا الكلمه هي قول مفرد كلمة اسم مسمىه القول المفرد وهو الاسم والفعل والحق حينيذ مسمى الكلمة لفظ كذلك مسمى آمارة لفظ وهو صيغة إفعال سواء كان إفعال للوجوب أو للنذج حينيذ لا يختف فرق بين أمري بين نظر آمارة وبين صيغة إفعال فإذا قيل إفعال حينيذ حقيقة في الوجوب لا يحتمل عدم الوجوب إلا على جنس المجال أنه إذن استعماله إفعال في غير الوجوب مجال استعماله في الوجوب حقيقة لا. إذا ليس له إلا معنى واحد حقيقي وهو الوجوب هذا إذا نطقنا بلوظ إفعال أما إذا نطقنا بلوظ أمر فهذا مسمىه إفعال مطلقا سواء كان على جهة الحتم أو لا إذن لوظ أمر معناه الصول الطالب سواء كان على سبيل الحتم أم لا فيشمح نيل الوجوب والنزل عرف الأمر هنا بقوله الأمر قول يتضمن طلب الفعل على ولهج السعلاء قول هذا جنس يتضمن طلب الفعل هذا فصل على ولهج السعلاء هذا فصل هل يلي ثلاثة قيود لكل واحد منها احتراز قول معلوم أن القول هو اللغض الدال على معد قول هو اللغض الدال على معد والقول أخر من من اللفظ لان اللفظ يدخل تحته لو مع استعمال ومجمل المستعمل هو الذي يسمى قولا هو الذي يسمى قولا فكل قول لفظ ولعن كل لفظ كل قول لفظ ولعن لان لدي هذا لفظ او قول لدي هذا لفظ ولا يسمى قولا طيب زيد نظم وقوله نظم وقول, وقول. اذا القول واللفظ دال على معنى سواء كان مفردا او مركبا قول احتراز به عن غير القول كالإشارة ولو دلت على طلب الفعل وكتابة ولو دلت على طلب الفعل طلب الفعل قلنا قد يكون بالقول وقد يكون بالاشاره اذا اشرت اليك هكذا يا علي هذا طلب فعل او لا طلب ويجاد فعل لكنه ليس باللغة ليس بالقول ليس معه صوت مجتمل على بعض الحروف النجاية وإنما كان بالإشارة في لسان العرب الإشارة هذه او هكذا لا يسمى لا يسمى أمرا لأن الأمر نوع من الكلام نوع من من الكلام والكلام ما هو اللغ المفيد إذا سبق في تعريف الكلام أن الكلام في السلاح النحاس لا يطلق على الإشارة ولو دلت على معنى ولا يطلق على الكتابة ولو دلت على معنى حينيذن لو أشارة ولو ولد فيه طلب الفعل فهم من الإشارة لا يسمى أمرا كذلك الكتابة لو كتب له قم أو اذهب وقع كذا أو قم فصل حينيذن لا يسمى أخر لأنه كتابة ليس مجتمل على ليس بلغض مجتمل على حروف هجائية ليس به صور انعدم انتفاء اللفظ عن الاشاره والكتابه انتفى وصف الامر لانتفاء وصف الكلام واضح لانه الكلام هو اللفظ وهو انواع منه خبر منه انشاء ومن الانشاء الامر والنهي اذا لابد من وجود اللفظ فاذا انتفى اللفظ انتفى الكلام انتفى الامر اذا قول احتراز به عن الاشاره فلا تسمى امرا كذلك الكتابه قرائن مفيمه كل ما دل على طلب لا يسمى في لسان العرب أمرا لا يسمى في لسان العرب أمرا وين فادت معناه قول يتضمن طلب الفعل قول هذا الدين يشمل الخبر والإنشاء مطلقا يتضمن طلب الفعل خرج به الخبر وخرج به بعض الإنشاء بعض الإنشاء فالحفر حين يجي في كل ما دل على طلب الفعل وهو الأمر الذي يكون على جهة الجزم أو لا فيدخل فيه النجب كما أنه يدخل فيه الواجب طلب الفعل فعل المراد به هنا ما يعد فعلا لغة أو عرفا فشمل القودة والاعتقادة والنية فيطلق عليه أنه فعل يعني المراقبه بالفعل الاجزاء والاجزاء يكون متعلقه القلب واللسان والجوارح يكون متعلقه القلب واللسان اذا الاعتقاد داخل في قوله طلب فعل النيه داخل ما امروا بها وكانت النيه شرط لصحه الصلاه انما الاعمال بالنيات اذا هي مأمور بها على وجه الانشاء عينيد ان نقول هي فعل هي هي فعل اذا طلب الفعلي اي طلب ما يعد فعلا لغة أو عرفة فسمي لهم قول والنية والاعتقاد قوله قول هذا عراد به الصيغة الدالة على الأرض وهي الصيغة إفعال وليس المراد به هذا الوجه إفعال فحس بل المراد به كل ما يدل على الطلب مما تيدكره المصنف بقوله صيغ الأنري صيغ الأنري القول هو لخار قوله هو المراد به شيء خار دل على ذلك قوله يتضمن طلب الفعل ويقوم اذ ليس كل قول يكون امرا بل يكون بلفظ خاص والاصل في صيغه افعل هذا الغالب فعل الامر ثم قد يكون اسم فعل امر وقد يكون ما سيذكره المصنف على وجه الاستعلاء هذا قيد لا بد منه عند جمهور الخليل انه لابد ان يكون بالاستعلاء وبعضهم يرى انه لابد ان يكون على وجه العلو يعني الامر لا يكون امرا إلا بالتعلام وبعضهم يرى أنه لا يكون أمرا إلا بعلوه والعلوم هذا وصف للمتكلم لأن يكون أعلى إذن إذا كان من أدنى إلى أعلى لا يسمى أمرا إذا كان من مساول إلى مساول لا يسمى أمرا هذا من اشترط العلوم وبعضهم اشترط بالتعلام التعلام هذه الصفة في الكلام أن يكون بغلظة وطهرة والترف وكبرياء ينادي يسمى امرا فخرج به الالتماس وما دون ذلك وهو الدعاء ان يوجد وقوع نزاع بين القولين هل يصح ان يوصف الامر بكونه امرا ولا يشترط فيه علو ولا استعلاء ام لابد من اشتراط احدهما جمهور الاصوليين على اشتراط الاستعلاء فلا يسمى امرا الا اذا كان بالاستعلاء وهو ان يكون الكلام فيه صفه الغلبه والترافع وصبريا وبعض الضر انه لا بد من اشتراط العلوه وهو ثول الطالب اعلى رتبه من من المطلوب منه من المطلوب منه والصحيح الذي عليه المحققون انه لا يشترط فيه العلوه بل لا يشترط فيه بل هو امر فما دل على طلب الفعلي تسمى امرا تسمى امرا سواء كان على وجه الاستعلاء او كان على وجه العلو او لم يكن او لم لم يكن حينئذ نقول الالتماس الذي سماه ديانيون غيره من التماسه الاطرف فيه انه امر والدعاء الذي سماه من سماه بالدعاء الاطرف فيه انه امر حينئذ القول على وجه الاستعلاء هذا قيد الاوله اسقاطه بل الاصح اسقاطه ويبقى ان يقال قول يتضمن طلب الفعل على الدفع دون أن يزاد عليه على وجه الاستعلاء وليس عند دل للقياه شرطه علوم فيه واستعلاء هذا هو الصحيح الذي رجحه المحققون ولذلك فرعون لما شاور طوم قال فماذا تأمرون فماذا فرعون فعلى ترضى قال فماذا تأمرون هل يتصور أن شعبه أو أفراده تأمرونه قال لا مع ذلك أطمق على ما يسمى بالدعاء أنه أمر هذا عند المتاخرين الذين يقسمون الامر الى الى دعاء والتماس وامر يسمى مال يسمى دعاء لانهم من ادنى الى ومع ذلك الله كرعوا امرا امرت امرا جازما فاعطيتني وكان من التوحيد على كل الادله كثيره لكن الصحيح نقول لا الشرط في الامر علوج ونفعله هذا الذي هو مرجح قال شيخنا مثل اقيم الصلاه اقيم هذا أمره لماذا؟ لأنه قول وهو صيبة إفعال ويتضمن طلب الفعلي وهو الصلاة وهو عمل بالدواج وآت الزكاة القول فيك في السابق فخرج بقولنا قولنا الإشارة فلا تسمى أمرا الإشارة لا تسمى أمرا لانتفاء اللغضي لانتفاء اللغضي وإن فادت معناه وإن فادت معناه وكذلك خرجت الكتابه والافاده بمعناها حينئذ نقول نحن نبحث في الشر ولا نبحث في الامر اللغه وان كان الاصل ان ننطلق من المعنى اللغوي حينئذ لا بد ان يزاد على المعنى اللغوي ما جاءت الشريعه جاءت به به الشريعه وقد وجد ان النبي صلى الله عليه الامر بالاشعار لما اشار بابي بكر ان يتقدم اراد ذات ان ضع النصف شطر الناس كذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم لملوكي الارض اسلم تسلم لو قيل بان الامر لا يطلق على الاشاره والكتابه حينئذ يتبع وقت الامر في هذه المسائل وقول النبي صلى الله عليه وسلم لملوكي من ارض اسلم تسلم من الاول اذا الامر بالتوحيد او لا امره بالتسليم لكن لو حصلنا الامر في اللوح فاضلنا الكتاب هل امره بالتوحيد لا اذن نقول قوله ان خرج بقولنا الاشاره تسمى امرا ان كان المراد به الامر اللغوي فنعم ولكن قام الامر حقيقه شرعيه حقيقه شرعيه فيكون الامر الشرعي اعم من الامر اللغوي فيزاد طرف الكتاب هذا هو الصحيح ولذلك نقول الاولى ان يعبر عن الامر في التعاليق لانه ما دل على طلب الفعل هذا تعريف الامر الشرعي ما دل على طلب الفعل ما ثم المقصود بمعنى الذي دخل فيه الخبر والانشاء ودخل فيه القول والإشارة والكتاب ما يعني ما المقصود بمعنى الذي يثبت على اللفظ وعلى غير اللفظ فدخل فيه اللفظ الذي هو القول المقصوص ودخل فيه الإشارة ان ورد النبي صلى الله اشار وامر بذلك ودخلت في الكتابه قال لي شميرا اكل دل ما دل على طلب الفعل انا طلب الفعل خرج به ما دل على طلب الترقي وهو النهي ولنقص القيد الذي ذكره المصنف وغيره من اصوليين فانه لابد نكون على وجه الاداء او انه ذا يشترط فيه اذا ما دل على طلب الفعل نقول هذا تعليق للامر الشرعي والصحيح ان الاشاره تستقر لكن في الشرع لا في اللغة وكذلك الكتابة تكون أمرا لكن في الشرع لا في اللغة فخرج بقولنا قولنا الإشارة فأنه الصحيح أنها أمر نهد من إبقانها فلذلك نحذف هذا الجن الذي ذكره الشيخ رحمه الله قول ولا نخص الأمر بالقول بل نزيده بما يدل على الإشارة والكتابة وخرج بقولنا يتضمن طلب الفعل أنه لأنه طلب تركي والمراد بالفعل الايجاب فيشمل القول المامور به ولذلك نقول المراد بالفعل هنا يعني ما يعد فعلا لغه او عرفا تدخل فيه القلب باللسان اما بالجوارح والاعتقاد والنيه وكلها مامورات جعل الشارع من بعضها ما هو مامور به وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء طلب الفعلي ان يكون من اعلى الى ادنى او من ادنى الى اعلى او من متاول للمثال من ادنى الى اعلى ثم من ادنى الى اعلى ثم دعاء ربنا لا تؤاخذنا او ربنا اغفر لنا لا تؤاخذنا اذا في النهي رب اغفر لنا وارحمنا اتنا هذه طلب فعل هي امر ثم دعاء لانه من ادنى الى اعلى اذا قال زيد لصديقه وصاحبه عمرو اسقني ماء هذا تم التناس تم التناس من مساويه الى مساو ان كان من اعلى الى ادنى كانري ربي جل وعلا امر رسوله صلى الله عليه وسلم حينئذ تسمى امرا امرنا استعلاء عن صدوحا وفي التساوي في تمام المقام واعلم ان هذا التقسيم تقسيم حادث تقسيم حادث بمعنى انه لا يعرف بالاتقان العرب تفصيل الامر بكونه من ادنى الى اعلى او من اعلى الى ادنى او بمساويه متساويه وإنما هو الصرع في حادث عند المتاخرين البيانيين فتبعوا من ذلك الملاطف والصحيح انه كله او الصحيح انه كله امر فان كان من ادنى الى اعلى او من مستوى مخت هذا باللسان العربي لكن تادبا مع الله عز وجل لمن حيث المعنى اللغوي تادبا معائق هذا الدعاء ولو سمى ندخل امر ربي وانما تقول دعوات ربي وهذا لا بثه لا بثه لذلك بعض النحاة اذا جاء لفظ الدلاله دعوث الله سميع دعوث الله ها. الله هذا شعرابه بعض ما يقول مفعول بي يقول منصوب على التعظيم ولبأت بي ولبأت لكن في المعنى أنه مفعول به ولبد أن يقافل نعم المواضع أنه معبود أنه مفعول به كما في قول يعبدوا ربكم الرب المعبود ولذلك ذكر الشيخ بلسام محمد الوهاب رحم ال Labr ونصوله الثلاثة قال والرب هو المعبود وأورد الآية وعبدوا ربكم وجه الاستذلام رب هنا وقع مفعولا به حينيذ وقعت عليه العبادة اذا هذا حد الامر قول ان يتضمن طلب الفعل على وجه الاستهلاة والصحيح انه ما دل على طلب الفعل ليشمل على انواع النبي ذكر ثم علم ان المسمى الار مجموع اللغض والمعنى مجموع اللغض والمعنى اذا في قول يتضمن طلب الفعل يتضمن هذا بالنظر الى معنى هذا والقول بالنظر للفظ ما هو مسمى الامر هذا هو اللفظ دون المعنى او المعنى دون اللفظ اقول مشروع الامر اللفظ مع معناه يسمى الامر افعل اقيموا اتقول اللفظ ودلالته على الطلب من هما امر ليس اللفظ دون المعنى ولا المعنى دون دون اللفظ واذا بتحضر من كثير من ثباتير ال وقوليه امر بمعنى يحدون الامر النفسي بناء على اثبات الكلام النفسي و هو ثقد بعض صيغ الامر يعني الالفاظ التي تدل على امر عرفنا ان الامر نوع من الكلام هل كل كلمه تدل على طلب طلب الفعل تبدو من كلمات باستقراء كلام العرب اشهرها اربعه فعل الامر مثل اطلب ما اوحي اليك من الكتاب اطلب اقم الصلاه ات از ذكر نقول هذه كلها اوامر فعل الامر معروف في نحو في كتب النحو فعل الامر وهو ما دل على طلبي بصيغته مع قبوله علامه الأمر. وهي اما نون التوكيد من نوعيها خفيفه وثقيله او ياء المؤنثه المخاطب او ياء أم المخاطبه اما هذه اوثله ما دل على على الطلب هذه تسمى ماذا يسمى امرا متى اذا دل على الامر بصيغته على الطلب بصيغته يعني لا بواسط اتلام الامر وإنما بذات الطيغة افعل دل على طلب بذات الطيغة دون زيادة لو قلتا فعل دل على الطلب لكن لا باستيغة وإنما بالله بلاد لامر فرقم بينه. بين بين النوا الذي يسمى في الصلاح فعل الامر فعل الامر الذي يسمى في الصلاح هو ما دل على الطلب بالصلاح يعني بدون واقبة ما قبوله نون التوكيد او ياء المؤنث المقاطبه فقول اتلو اتلو فعل امر مبني على حذف الواو كلا يتنو مثل دعان يدعو ادع ادع فعل امر مبني على حذف حرف العله وهو الواو كذلك اتلوا مثلهم اسم الفعل فعل الامر هذا الثاني اسم فعل الامر عندنا امر فعل امر واسم فعل الامر فعل الامر اذا وجد فيه الضابط التالي جلا نفسه على الطلب بالصيغه مع قبول العلامه ان دل على الطلب بالصيغه ولم يقبل العلامه فهو اسم كلام والامر ان لم يكن هل فيه هو اسم نحو صح صحي هل صح يعني اسكت اذا دل على طلب هل يقبل نون التوكيد الثقيله لا هل يقبل ناء نون يا المنفه المخاطب لا اذا لا يقوى العلامه ما تؤدي دلاله على الطلب ثم ماذا؟ يسمى فعل امر واضح اذا الفرق بينهما اشتركا في قدر واختلفا في قدر اشتركا في ماذا؟ في الدلاله في على الطلب الصيغه والسرقاء ان فعل الامر يقبل العلامه وثل فعل الامر لا يقبل العلامه مثل ماذا؟ حي على الصلاه يعني اقبل حي على الصلاه اقبل لكن لا يقبل. لا يقبل حي علامه من علامات الامر عليكم انفسكم عليكم انفسكم عليكم يعني الزام عليكم قلنا هذا من فعل الامر لانه دل على الطلب بالصيغه ولم يقبل علامه الامر ثالثا المصدر النائب عن فعل الامر المصدر النائب عن فعل الأمر. قد يحل فعل الامر وينوب عنه مصدر ينوب عنه مصدر هذا بحث طويل يرجع اليه في المستقبل فاذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب ضرب كن هذا جاءنا على الصلاه لماذا لانه مصدر الناب عن فعله الاصل فضرب الرقاب فضرب الرقاب حذف ضرب وناب منابه ضربا وهو مصدر وهو اذا المصدر النائب عن فعل الامر يحدث فعله امر لنقطه ثم ينوب منابه المصدر فضرب الرقاب نقول هذا عامه ما وجهه فونه أمرا قل لأنه مصدر ضرب ضرب يضرب ضربا على وجهه فعل قياسه مصدر المعدد من ذي ثلاث حين يجي نقول هذا أمر هذا مصدر وناب مناب الفعل, الفعل. فعل عمره هو يضرب الرابع المضارع المقنون بلا من الأمر هذا كثير مثل ماذا لتؤمنوا بالله ورسله هذا يحتمل لتؤمنوا أو لأجل أن تؤمنون لا أمم إن كانت لهم التعليم هذا هو الظاهر فلا يصبح أن يكون المثالة لكن المثال المشهر لينفق ذو تعف لينفق ينفق فعل مضارع لا يدل على الطلب هذا نعصب فيه لكن دخلت عليه لام الأمر ولام الأمر يعني لام الطلب تدل على الطلب فصار المراد بلينفق الطلب يدل على الطلب بصيغته أو بوافطه بيواصل هذا الفرق بين الفعل المضارع النوع الرابع والنوع الاول اذا المثال الصالح يوم تقضوا ساعتين ثم ليقضوا كما تفهم وليوفوا ذورهم وليطوفوا بالبيت هذا كل ثلاث اوامر وهي فعل ام دخلت عليه لام الامر وقد استفادت هذا الغالب كثير اربع المنصوره هي الغالب في الشاء اما فعل الامر او التفعيل الامر والغالب الاول ثم قد يكون فعلا وكذلك ياتي بعده في الكسره فعل مضارع مقوم بلا الامر لكن قد ياتي التعبير صريحا عن الامر قد يستفاد طلب الفعل من غير الصيغه الامر بقطعا او بلفظه مثل ماذا ان يوصف بانه فرض فمن فرض فيهن الحال اذا الفرض يدل على امر او واجب او هداف لأنه كما سبق الأصل فيه أنه يحمل على المعنى اللغوي أصل الجمعة واجب على كل محتلل لا نفسره به الوجوب الذي هو ما أمر به الشارع على رجله الثاني قل لا لا نفسر به هذا إنما نحتاج إلى قرينة إن وجود القرينة فنعاش وإلا فرجعنا إلى المعنى اللغوي وهو كونه لازم ثابت ونحن لا نكون ثابتا فلا يلزم أن نفكر به الواجب للصلاحي أو منذوب أو منذوب كأن يقال مثلا هذا الأمر منذوب كما يقولوا بعض الفقهاء أو طاعة من أطاع أميري فقد أطاع إنما الطاعة في المعروف فإذا حكي أو أخبر عن الشيء بأنه طاعة طرى مأمورا به لكن لا يلزم أن يكون واجبا لأن المنذوب طاعة والواجب طاعة فإذا كان هذا طاعة لله حينئذ يدخل فيه المنذوب هو الواجب أو يمدح فاعله لأنه صار عبادة إذا مدح من دوابط العبادة أن يثنى على فاعل العبادة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا هذا مدح ولا يمدح إلا من تلبس بعبادة والعبادة لا تخرج عن كونها واجبة أو منذوبة أو يمدح فاعله أو يدم تاركه إذا دم تاركه علمنا أنه, أنه واجب او يترتب على فعله ثواب هذا لا يختص بالواجب لان هذا قدر مشترك بين الواجب والمندوب او على تركه عقاب ها اذا ذم تاركه قلنا هذا واجب ان ذكر عقابا على تركه قلنا هذا واجب هذا وامثلته كثيره 33 ما تقتضيه فذلك لو قال كتب عليكم الصيام كتب كتب بمعنى فرض هنا تسمى بمعنى بمعنى الفرض قال ولله على الناس على ظاهره في الوجوب او تترتب المواخر فتا لن تفعل فاذن بحرب لن تفعل فاذن بحرب اذ لا تكون الحرب الا على ترك واجب او يصف تارك تارك الامتثال للمقالفه ومن لم يثف اولئك هم الظالمون من لم يثف اذا ترك التوبه واجبه لماذا لان تاركها وصف بانه ظالم ولا يوصف بانه ظالم اذا ترك واجبا اذا ما اخذ الوجوب كثير جدا لكن اشعرها ما بصع عليك صيغه الامر وهي صيغه افعل وما ذكر معه خصوصا الاربع الاول ما الذي تختضيه يعني ما الذي يفهم منه بان امره ليس خاصا بالواجب ها ليس خاصا بالواجب الا اذا مدة قليله الا اذا وجد قليلا حين اذا اطلق لو قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا نحمله على ماذا لا ما نحمل على واحد نحمله على الاقل وهو الندب ونحتاج الى الزياده التي هي الواجب القنينه لان امر مشترك بين واجب الندب فاذا قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا لا نحمله على الوجب وإنما نحمله على الادنى وهو الندب لان اقل احوال ما يطلب فعله انه مندوب وان الزياده التي هي اعلى من ذلك وهو كونه واجبا هذا يحتاج الى قرينه ان الله يامر بالعادل عادل واجب والاحسان منه واجب ومنه ها احسان منه واجب ومنه مستحب ليس كل الاحسان واجب ليس كل الاحسان, واجب ليس كل الإحسان واجب اذن جاء ان الله يامر بالعدل والاحسان واتاء ذي القربى هذه منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب وانتم معاف في قولنا يامر فدل على ان امر لا يحمل مطلقا على الوجوب بل يحتمل المعنيين لكن اذا جاءت صيغه افعل اقيم الصلاه اقيم افعل ليتطوفوا على أي شيء نحمله هذا الذي وقع فيه نزاع عند المذاهب ولذلك ينص عليه بصيغة افعل فالوجوب حقيقة صيغة افعل وما كان عليه الزال وافعل لدى الأكثر بالوجوب نصوه عليه لأن المقام هنا حديث عن افعل ليس عن أمرا لأن أمر هذا يستعمل فيه معنية ولذلك قيده أمر بن عام أمرتك أمرا جازلا لو كان أمرتك يدل على الجزم مباشرة لما صح القيد لما صح أو قيد صيغه الامر عند الاطلاق تقتضي وجوب المامور به والمبادره لفعليه فورا تعني تدل على شيئين اولا الوجوب وثانيا الفور بمعنى انه لا يجوز له ان يتاخر مباشره منذ ان يسمع ويلي قل له افعل مباشره ينفذ اذا صيغه الامر عند الاطلاق مقتضي عندما مقتضي ومقتضى المقتضي هو صيغه افعل والمقتضى هو الوجود الفوري لكن قوله عند الاطلاق هذا قيد مهم بمعنى انه ليس كل صيغه افعل تحمل على الوجود وانما وليس كل صيغه افعل وقع نزاع عند المختلفين فيه احوالها ثلاث افعل الاولى ان يقال مثلا فلي والا قتلتك ها فلي هذا صيغه فعل اقترنت به قرينه دلت على ان طال مراده الوجوب هذه التعبير او هذا الترتيب فلي والا قتلتك بالاجماع انه للوجوب بالاجماع انه للوجوب لماذا لانه دلت قرينه معه على ان السرقه موجب للعقاب ومعلوم أن الترث موجب للعقاب هذا من قصائف الواجب لأن الواجب ما يتاب فاعله ويعاقبه تارفه هنا قال إلا يعني وإلا ترث تصلي قتلها دل على أن ترث والصلاة موجب للقصن إذن الصلاة واجبها هذا ببنى إشباع أنه ليه للوجوه لماذا لأن الصيغة تفعل بمستمضلقة بل مقيدة بقارينة تدل على الوجوه الحالة الثانية صلي إن شئت قال صلي انسى قال الدنيا هذا كسر هذا صلي يعني يفعل الصلاه حين شئت هذه القرينه تدل على, على ماذا على ان صلي للنذم لماذا لان الواجب لا نقيس فيه فسيح. لا يتعلق بالمشي بس اي فعله يتعس فلما اقترنت بصلي قرينه تدل على انه معلق بالمشي ادل على ماذا على انه متعقبين نوع من الاجماع للندى داخل فقيه اذا النوع الاول افعل واقرنت به قرينه تدل على الوجود الثاني افعل واقرنت به قرينه تدل على عدم الوجود بقي ماذا صني فقط قل غير مقيده هذه التي يعبر عنها مطلق الامر فكما قال شيخونا ماذا صيغه الامر عند الاطلاق اطلاق يعني عن قريب عن قرينه تدل على وجوده او قرينه تدل على نسبه فصار قولنا في الحاله الثالثه هي التي وقع فيها نزاع عند المتاخرين هل تدل على الوجود او على النسب او تفريق بين امر الرب جل وعلا الى اخره والصحيح ان يقال بان اجماع الصحابه على انها تقتضي الوجود تقتضي الوجود حين اذا اطلق اللفظ قيل افعل حينئذ نقول هذا محمول على الوجود فيجب ذلك الفعل فيجب ذلك الفعل اذا نوجد قرينه منفصله حينئذ صار في حيز النفي اذا القول عند الاطلاق اي والتجرد عن قرينه احتياضا من المقيد ان القرينه تدل على الوجود فهو واجب او بقضينه تدل على عدم الوجوب والندبيه فهو ندب تقضي وجبا مامور به هذا شيء واحد والمبادره بفعله فورا اي تقتضي الفوريه هل صيغه افعل تقتضي الفور او التراخي هذا تعبير مشهور ولا صح ان يقال هل صيغه افعل تقتضي الفور او عدم الفور فتقابل بينه وبين الفوريه وعدمها الفور بمعنى او الفوريه بمعنى بمعنى ايقاع الفعل بعد سماع صيغه افعل المباشره قلت لك صلي ها اطلقتنا والاطلاق كما قال في الوجود كذلك يقال في الفوريه لو قلت لك صلي الان ها فوري اولى فوري خطا باتفاق لا, لا خلاف فيه صلي بعد غد عدم الفوريه عدم الفوريه طبعا التراخي ما يسمى الشافعيه بالتراخي تقول هذا باتفاق في الموضوعين لا خلاف فيه لكن لو قال اطلقه دون قرينه تدل على الفور او قرينه تدل على عدم الفور هذا محل نزاع عند المصوليه فالاطلاق كما يكون فيه الوجوب كذلك يكون فيه في, في الفوريه اذا المبادره بفعله فورا اي وجوب البتار الى الفعل ومنع تاخيره عن اول وقت الامكان بلا عذر فمن الأدلة على أنها تقضي الوجوب قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فليحذروا يحذروا هذا فعل مضارع مجزوم وجازمه لام الأمر مجزوم بلم أم وجزمه سكون أخيدي فليحذروا هل لم هنا لام لام الأمر هل مراد به الأمر نقول لا مراد به التهديد هل فليحذر من هذين الأمرين أو من أحدهم الذين يخالفون عن أمره يخالفون عن أمره الأصل في خالفة يتعدى بني يخالفون أمره ونحن يدهب عنهنا لتضمينه معنى الإعراض أو معنى خروج لأنه أعرض عن كذا أو خرج عن كذا حينيذ ضمنه يعني أشرب معناه معنى أعرض أو معنى خارجا فعداه بما يعد ذلك الفعل المضمر في هذا الفعل المذكور عن امره ان تصيبهم يعني من ان تصيبهم هذا العطف فب حرف الجر هنا قياسا فتنه ادفع ان تصيب او للتنوين يصيبهم عذاب يعني كمرض وقح او جلدان ونحوها اليم اي مؤذ اي مؤذ او فعلي بمعنى مؤذ وجه الدلاله ان الله حذر المخالفين عن امرئ قصصه الذين لم ينتصروا امره ان تصيبهم فتنه فتنه قال امام احمد اتدري ما الفتنه الفتنه تشك الدعا واذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الزيف وان كانت الفتنه قد تقع على الشبهات والشهوات وهذا يكون من كلام امام احمد ذكر شيء يعني بعض الافراد يعني ما بالتنسيق الا الفتنه هنا عامه تشمل الشكوى وغيرها ان يصيبهم فتنه وهي الزيت او يصيبهم عذاب اليه والتحذير بمثل ذلك لا يكون على صوره اذا حذرهم لانهم خالفوا امر الرسول صلى الله عليه وسلم قال امرني حينئذ نقول لما ركب العقاب على مخالفه امر الرسول صلى الله عليه وسلم وهنا يحكم على الامر الواجب يعني مستحب لو خالفوه لا يكون فيه الا اذا كان في مقام التشريع شيء اخر حينئذ عن امره المراد به الامر الواجب لما ركب العقوبه على المخالفة دل على أن أمره للوجوب لأنه لا عقوبة إلا على ترك واجب حينئذ دل ذلك على أن أمره صلى الله عليه وسلم يحمل على الوجوب والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجبين فدل على أن أمره صلى الله عليه وسلم المطلق يعني غير مقيد بقرينة يقتضي وجوب فعل المأمور نعم هذا دليل واحد ترى على أنه للوجوب وأطرح منه هذا فيه شيء من اعتراض أطرح من قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فهنا نفى الخيرة عن المكلف عند سماء أمره وأمره صلى الله عليه وسلم هذا متى يكون نفى الخيرة بشيئة متى يكون عند الواد يعني الواد ليس لك خيرة لا نقول طل إن سئ وإنما يكون طل لزاما حليل لما نفى الخيرا عند سماع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم دل على أنه واجب لأن نفى الخيرا لا يكون إلا عند الواجب يعني الواجب لا قيار لك فيه تفعله يعني تفعله وأما النجو هذا الذي يرجع فيه إلى المشيئة ثم المخالف الذي لم يمتسل بل وقف مع خيرته وقفه ثم المخالف أطلق عليه اسم المعصية قالوا من يعصم يعني إلى دخالة والمعصية تكون في ترك واجب لا في ترك من دون ثم ركب عقابا قال ماذا فقد ظل ضل ضلالة مبينة وستثيب العقاب إنما يكون على ترك واجب إذن هذه ثلاث مآخر من الآية تدل على أن أمر رسول صلى الله عليه وسلم بل أمر اللهي وأمر رسول صلى الله عليه وسلم عند الإطلاق يقتضي الوجوب ذلك حديث لولا ان شق على امتي لامرتم بالصواف عند كل صلاه لولا ان اشق على امتي لامرتمهم بالصواف هو امرهم لكن امره استحباب وانما الذي نفي هو امر امر الوجاب فلولا ان يكون الامر للوجوب لما لحق المثلب به مشقى بمعنى انه لو كان بغير وجوب بل مندب لقلت امرتهم لكن قال ماذا؟ لولا أن أشق على أمتي إذا أمرتهم يعني أمر إيجاب وهو قد أضارهم أمر استخبار إذن لو كان إفعل للنجبي إذن ما الفرق بينهما ماذا أمرتهم ولو كان فيه إفعاء نوعهم أشقه ومن الأذر لك على أنه للفور والمثل الثاني الذي تحتضي الصيغة تفعل عند الإطلاق عدة آيات منها قوله تعالي فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات والمأمورات الشرعية خير هو الخيرات جمعة الخير والمأمورات خير والأمر بالنفس تضعunter gene على وجوب المبادرة على وجوب المبادرة تارعون هذا أمر والأمر يغطى بيع الوجود فاستبقوا الخيرات هذا أمر والأمر يغطى الوجود إنهم كانوا يتارعون في الخيرات إذا مدعهم على هذه الوجود كذلك إبليل لما أمره الله عز وجل بالسجود هذا قلنا للملائكه جدوا لابد سددوا الى اجل ماذا قال الله عز وجل عصيت امري ازعفيت امري لو كانت صيغه افعل لا تقتضي الفوريه لما صح ان يقال له اعصيت امري من بعد لانه يقين لانه ليس على الفور بمعنى انه متى ما شاء ولو مضى سنين عديده له ان يقع هذا الانفكار هينئذ لما قال اعصيت امري تم التاخير مافيا فدل على انه على الفور ولو كان ابليس يعلم انه ليس على الفور قلب بقي وقت يطالبني بشيء ليس على الفور هينئذ لما قال اعصيت امري ما انكر ذلك الثاني ولان النبي صلى الله عليه وسلم كره تاخير الناس ما امرهم به من النحر والحلق يوم الحديبيه ما ضد ذلك حتى دخل على ام سلمة رضي الله عنها مغضبا ولا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم الا عند تقويض لما امرهم بالاحلال توقف الصحابه لامر الناس غضب النبي صلى الله عليه وسلم اذا خالفوا امره ولا يغضب الا عند تركي بترقي الواد دل على ان امره لي للوذوبه وقال لي ام سلمة اذكر لها ما نقي من, من الناس يعني قال لها الا ترين اذا الناس اني امرهم بالامر على انه لفوق لأنه للفور للوجوب فهذا الدليل على مسألتين أنه للوجوب لفون قد غضج على صف السلام وشاني أنه للفول أنه أمره وراد الامتساب ولأن المبادرة سمت أدلة عقلية نظرية لأن المبادرة بالفعل يعني قعه بعد سماعي صيغة يفعل أحوطه أحوط للمكلف لأنه قد يقال له صلاة والسلام صحيح هذا القول حاد وكلا ليس بالصاد او يقول ان تاتى اذا لو فعله بعد بتتابع الامر لو انتسل بعد تمام الصيغه من قال بانه ليس على الفور لا يذمه لا لا يذمه فسلم من الاسم على الفور وهذا راي الذم مشغول حتى ياتي به بالفعل فيبقى لو قيل بانه ليس على الفور بقي سنه ولم ينتسل الذمه مشغوله الذمة مشهولة ولا تنفق عن هذا الفعل إلا بفعله لابد من إجاله والتأخير له آفات لو أكثر قد لا يسلم من مرض من موت من أحد ذلك ويقتضي تراكم الواجبات كل فعل يؤمر به حينزل على التأخير على الفورية تراكم عليه الواجبات حتى يعدز عنها إذن صحيح أن صيغة إفعال تتضي أمرين الأول الوجوب هذا كما ذكرنا محل يجمع عند الصحابة وإن حكى المتأخرون خلافه ذلك ثانيا أنه يقتضي الفور ولا يحل له التأخير فلو أخر لأسف لماذا؟ لأنه صار ثواتبا لو أخر لأسف لأنه صار ثوالبا ثم قال وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل أن يقتضي ذلك نعم يعني قرينا الكلام فيه الأمر عند الإطلاق أما إن وجدت قرينا فإنه يخرج عليه لا بأسبيل ندل دليل من الشرع أنه ليس على الفور نقول لا ذا بي إثناد الدليل إلى قاعدة في الاستثناء فيخرج عن الوجوب إلى معاني منها النجم حينيذ نستعمار في غفية عال في الوجوب حقيقة وفي النجم وما عداه مجال فيقول لي تعالى وأشهدوا إذا تباعتم أشهدوا هذا الطيق افعل الأصل فيها أنها للوجود حينيذ نكون الإشهاد واجبة هذا الأصل لو نضمن النقص من حيث هو نقول وأشهدوا هذا أمر هذا أمر مثل أقيم الصلع أقيم الصلع واجبة كذلك أشهد أن الإشهاد واجبة لكن فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب هنا بدليل ماذا؟ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صرفا من عرابي ولم يشهد إذن سرك صرح النبي صلى الله عليه وسلم الإشهاد فدل على أنه ليس بواجبا أن هو منذوب فصار قائد القرينة صالحة في قول أشهد من الوجوب إلى الندب ثانيا اللباحة يعني تاتي صيغة إفعا وإنه بها الاباح يعني اذا حين سأل ووتر واكثر ما يقع ظن فان الاباحه مك يقع ذلك اذا ورد بعد حاضري الامر بعد الحظر بالاباحه عند كثير من الاصوليه عند كثير من الاصوليه والمثلا تحتاج الى الى بحث وان كان الصحيح انه لرفع الحظر بمعنى اذا اوجب شيئا ثم حرمه ثم جاءت صيغه فان الاصل ان نقول هنا رفع الحظر بالتالي بمعنى أنه عاد الأمر على ما كان عليه قبل حاضر فإن كان واذباً فهو واذب وإن كان مندوباً فهو مندوباً إن كان متحباً فهو متحب هذا هو الصحيح لكن المصنفون ذكر ما عليه أكثر رسوليين من أنه يفيد الإباحة أو جواباً لمن يتوهم أنه محبور بالمثال هذا يعطي للرحل مثاله بعد الحضر قوله تعالى وإذا حللتم فطابوا طابوا صيغة فعلا أن كل ذا حلّ من العمرة أو الحد ويجب عليه أن نذهب إلى البر ويصيد يجب ولا يصيد الله عزيزي فا اصطادوا ونحن نقول أن أولا لا أصطاد الوجود نقول هذا جاء بعد حظر لأنه قال غير محر للصيد وأنتم حرم تدل على أن المحرم لا يدوغ له أن يصيد حرم الصيد في آصمه مباح في الآصم حيث هو مباح في ليذن حرمه للاحرام قلنا امر بك فانذ القسير هنا لكونها وقعت بعد حط راجع الى مكان عليه تاب وهو انه مباح فالامر بالصيد للاماحه لوقوعه بعد الحاضر المتفادي من قول تعالى غير محل الصيد وان تصطاد ومثاله جوابا لما يتوهم انه محظور يتوهم الساعد ان شيئا ما محظور يقول الساعد لم يستطلف فعله بناء على انه مباح مثل ماذا قول صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج افعل ولا حرج في جواب من سألوه في حدة الوباء عن تقديم أفعال الحد التي تفعل يوم العيد بعضا على بعض فمن مثلا حلق قبل الرمي في نجي نقول له افعل ولا حرج إذا جاء سائدا وقد توهم أنه فعل محظورا لا يجيزه فعله وافعل ولا ولا حرج وانتبه هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم متى يوم العيد في أشياء معينة ليست في الحد كله ولا في الدين كله انما قال افعل ولا حرص في هذه المسائل بحث فلا يعمم ثالثا التهديد يعني جاءت الصيغه افعل ويراد بها التهديد كما ذكرناه سابقا هل يحذر مراد به التهديد تحذير كقوله تعالى اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بقى. اعملوا هذه الصيغه شئت ما شئت كل ما شاء من الايمان او الكفر او الفساد او المعاص هذا المراد قل لا تسأل المراد بدليل ماذا انه بما تعملون بطين هذا تهديد انه بما تعملون بطين هذا تعليل في لازم قوله اعملوا ما شئتم نقول اعمل هنا المراد به نجا لان صيغه افعل حقيقه في الوجود مجاز في في غيره فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر حريه دين ولا ماذا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لو كفر كافر قال قال الله فليكفر هذا أمر وأنتم تقوليه فإذا تفعل تقول لا قال تعالى أطلاق إنا أعتدنا للظالمين نارا إذن فليكفر هذا حرد مخرج التهديد يعني إن وقعت في الكفر وهو محرم عليك إن أعتدنا للظالمين نارا فذكر فذكر الوعيد فذكر الوعيد بعد الآمل المذكور جليلا على أنه للتحديد إذن تخرج صيغة إفعا عن الوجوب إلى معاني أو صلى بعضهم إلى بضعا وثلاثين منه لكن المشهور ما زفره المصنف ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراث تسمي الفور إلى التراث هذا فيه تعبر فيه شيء من, من النظام مثاله ماذا قضاء القضاء فإنه مأمور به قضاء رمضان وازد كأنه قال فعدة من أيام نقاض عدة من أيام نقاض يعني فأخطى فوجب عليه عدة من أيام قضاء رمضان العقل فيه أنه وازف وإذا كان وازفا فالعقل فيه أنه على القضر فإنه مأمور منه لكن دل الدليل على أنه للتراح فالعائشة رضي الله عنها قال كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبات وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم قرها لانها رنت علمه علمه بها يحرق. تؤخر قضاء مرض كان القضاء وقته من بعد شهر قبل بصول الشهر الحادث وقوله تعالى اطرح من هذا فعده من ايام اخرى اخرى ايام اخرى يعني هذا مطلق حين يطلق على شوال ويصدق على ذي الصعبة وذي الحدة ومحرمة صدر فعدة من أيام هذه أيام من أخرى هذه أيام من أخرى فأطلق الله عز وجل ولم يوقف يعني لم يحدث به في القضاء حين يجب أن نقول فضع رمضان واجد لكنه ليس على الفور لوجود قريمة لوجود قريمة وهي الآية فعدة من أيام من أخر وثانيا حديث آية رضي الله تعالى عنها ولو كان سهير محرما ما أقلت عليه آية رضي الله عنها لأنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كالراب النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأحوال واضحه ما لا يتم المأمور به ما لا يتم المأمور إلى به أنه فيه المباح قول بذاته لأحكام لا المقاطب حين يزل المأمور فما كان واجبا أو منذوبا واجب عليه فواجب وما توقف عليه ستسل المنذوب ستسل المحرك أو المحرم وما كان ستسل المصروح فهو مصروح وما كان ستسل المباح فهو حفظ الواجب لان اكثر الطنيه يذكرون هذه القاعده في هذا المقام واللي هي اعرف توقف فعل المامور به سواء كان واجبا او مندوبا والمراد به هنا الواجب على شيء على شيء ما هو هذا الشيء كان ذلك الشيء مامورا به فان كان مور به واجبا ان كان ذلك الشيء واجبا وإن كان المأمور به منذوباً كان ذلك الشيء منذوباً الشيخ هنا عمّاً وإن كانوا الصليين يذكرونه على جهة التخصيص فيه في الواجه وعلى ما ذكره الشيخ هو أجود مثال الواجه فتر العورة فتر العورة شرط من شرط صحة الصلاة معاً خدرة والإمكان إذا توقف فتر العورة على شراء ثوب على شراء ثوب وكان الثمن في خدرته حينجل لزمه الشراء وجب عليه الشراء وجب عليه الشراء لماذا؟ لأن الستر واجب وليس إلا هو ثوب يحقق به الستر حينئذ وجب عليه شراء الستر لأن ما لا يتم الواجب إلا به هواجب والدليل هنا في الآظر لأنه دليل من عقل لماذا؟ لأننا لو كنا بعدم وجوب الشراء سأدى ذلك لإتقاط التكاليم لأن كل شخص تقول المشي متى في النظر أنه واجب واجب اذا صلاه الجماعه لا تستقض لو كان صلاه الجماعه واجبه عين وجب المشي والمشي ليس في النقص عين النكوه لا بد ان نحكم بكون المشي واجبا لو لم نحكم لادى ذلك الى سقوط جماعه في صلاه الجماعه لماذا لانها متوقفه على الذهاب والتعي الى المشي عين ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب صلاة الجماعة وافد هناك الشراء مباح لكنه وجب لكونه يحقق شرطا وهو ستر العورة ومثال المندوب التطيب للجمعة كما ذكرنا فيما سبق في السواف مثلا ما عنده السواف فمشى وذهب ودفع واشترى إلى قريب فنقول المشي مستحب والشراء مستحب ودفع ثمن مستحب لماذا؟ لأنه يتحقق به إقامة السنة وهو السور كذلك تطيب للجمعة اعتبر من السنن عند الجماهير رأى ابن حاج ونحن ونحن وانتعالى واسبا فإذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء منجوبا وهذه القاعدة في ضمن قاعدة لها أحكام المرحب فوسائل المأمورات مأمور بها ووسائل المنهيات منهي عنها منهي عنها إذن الوسائل كان المقاصر قوله فيما سبق إذا توقف فعل المأمور به على شيء نقول هذا الشيء هي أن يكون تحت قدرة المكلف لابد من تقيله تحت قدرة المكلف وهو مأمور بتحصيله لابد من هذا الضابطين تحت قدرة المكلف وهو مأمور بتحصيله لقيام دلوان لماذا؟ لأن فم قسمي قسم أول ليس تحت قدرة المكلف هذا لا يقالبون مثل زوال الشب لا تجب الصلاة إلا إذا زالت الشمس صرعت الضغم إليه لا يجب عليه تحطيل الدوال لماذا؟ لأنه ليس في قدرته هذا لله عز وجل مثل دوال الشمس ليجبه هو طبعاً الهلال لصوم رمضان وحظور الإمام وجماعة لصلاة الجمعة خرج إلى المسجد ولم يجد آحا إلا نفسه واحد ماذا يصنع؟ يذهب الإمام أتي من بيته ويذهب الناس لا وإن كان في قدرته قد قال إنه في قدرته لكن لا يلزمه ذلك لا يجب عليه ق تحت قدرة المكلف عادة إلا أنه لم يؤمر بتحصيله مثل بلغة لصعب لوجوب الزكاة والقطاع لوجوب الحج ولقامة لوجوب الصوم نحن جالي هذه في قدرته لكنه لا يجب عليه تحصيله هذان القسمات لا يجبان إجماعا قسم الأول الذي ليس في قدرة المكلف والقسم الثاني الذي في قدرة المكلف عادة لكنه لم يؤمر شرعا ولذلك نقول هذا القسم هو السابق لا يجبه إجماعا بداخلنا بين أهل العلم والقسم الذي عناه الشيخ هنا مأمور به على شيء قلة قدرة مكلفة من زوار الشمس وهو مأمور لتحصيله احتراز مكان في قدرته ولم يؤمرت النصاب لي للذكاء يعني إذا كان عنده مال كل مدى ما صرفه صرفه لا تجد للذكاء هل يجب عليه أن يزكي لا يجب حجيب عليك ان يجمع المال ولو كان محتاج ليه من اجل ان الزكيه بغنصابه وكل ان كان فيه في امكانه هذا ما يتعلق بي الامر على جهه الاقتصاد اما قال النهي هذا الحق الثاني من صفات التكليف نقول في النهي كقول الامر يعني على وثاني على وزاري فما اخرج هناك رجلا واضح هذا فما يقال في الامر يقال في النهي ولذلك اكثر الكتب القدر الاصولي تجد الامر البحث فيه طويل ثم إذا قال نهي يختصرون يقولون على ما شروا يقولون به يفهم تهي لغتنا المنعون ومنه سمية العقول نهى لأولنها لأنه ينهى صاحبه ويمنعه عن تفاسف الأمور أما في الاصطلاح فيقال فيه ما قيل هنا قول يتضمن طلب الكفر توجه للشهداء ما الفرق بينه وبين الأمر فاء فقط اذا قول اخرج الاشاره والكتاب فلا يسمى نهيا في اللغه في اللغه لا يسمى نهيا اللغه فالكتابه ولو افاد افاده تسمى او لا تسمى لا تسمى نهيا كذلك الاشاره لا تسمى نهيا ولو افاد ما افاده القول اذا قول اخرج الكتابه والاشاره يتضمن طلب السياقي اخرج الامر لان الامر يتضمن طلب الفعل وهنا عندنا منع صرف على وجه التعلاء هل يفرط في النهي للاستعلاء او العلو الصحيح انه كالامري لا يصراط فيه علو وليس عند جلل الاخياء شرطه علو فيه وسلامه فبئذنا على الصحيح ايضا نقول ان الاشاره والكتابه قد تحصل بهما النهي فالصحيح التعريف لانه ما دل على طلب الكفي ما اسمه وصول بمعنى الذي دخل فيه اللغة ودخل فيه الإشارة والكتاب دل على طلب الكرس أخرج الأمر ولا يشترط فيه علوم الاستعلام فنسقط هذا القيد قلب صيغة مخصوصة هي المضارع المقرور بلا النهية إذن الصيغة المشهورة وإذن لم تكن مخصورة في هذا النوع لا تفعل لا الناهية احترازا من الله النافية فقوله إن الذين يسرون على الله الكذب لا يفلحون لا هذه نافية ويفلحون هذا فعل مضارك ما الدليل على أنها نافية نعم وجود النور نعم أحسن لو كانت نافية لجزم الفعل بحذف النور كما ولا تشركوا هذا نهي صغة تفعل صغة لا تفعل علاج يدل على النهي لا ناهيه بدليل حذف النون الياء لان النون لا تحذف الا عند عند الجاز اذا المقصوده هي الفعل المضارع المقروب بالنهي مثل قوله تعالى ولا تتبع ها لا ناهيه تتبع فعل مضارع مجزوم بلا وجزم سكون اخير لا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون يؤمنون هنا نافيه وليست نهية فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى نهية فإن فادث معناه ويقال فيه ما قيل في الأمر وخرج بقولنا طلب الكسوي الأمر لأن الطلب كحف وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الاتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائم ااتماس الدعاء فأنا قل لصاحبي لا تقوم هذا ااتماس والدعاء ربنا لا تؤاخذنا من الأبنى إلى الأعلى والصحيح هذا التقصير حادث يعني لا يمثل اللغة بشيء وإنما قسم نحاة كلام الى امر ونهي وقالوا الامر يدل على الطلب بصيغه افعل والنهي ما دل على نن ترتي بصيغه لا تفعل ولن يتعرب هذا التصريف لذاته حادثه وخرج بقولنا بالصيغه المخصوصه هي المضارع اذ قري ما دل على طلب الكف بصيغه الامر اترك كف ونحوها طبعا على صيغه افعل افعل كنا لطلب الفعل اذا ازال شيء معدوم ثم يوجد بعض الالفاظ محطوره جاءت على صيغه افعل والمطلوب بها الطلب هل هي نهي ام امر اقول النهي هنا الى اللغه ما دام ان صيغه ادع على, على وزن افعل وكذلك كف على وزن افعل حينئذ نقول هي فعل امر ولو كان المعنى لطلب الكف اذن غلبنا جانب ماذا غلبنا جانب اللفظ على على المعنى على المعنى في بحث طويل هنا داع, داع يعني لا يريب كلام لا يريب اترك كف كف عليك ها جاء في النص ونحي حين هذه وانت ضمن طلب الكف لكنه بصيغه الامر فتكون امرا لا, لا نهيا ثم قال اذا عرفنا ان الصيغه لا تفعل ان صيغه النهي محصوره في لا تفعل فعل مضارع مقترن بلام النهي هل يستفاد النهي من غير هذه الصيغه نعم جواب نعم قد يستفاد طلب الكف غير صيغه النهي مثل ان يوصف الفعل بالتحريم حرمت عليكم المعاصي حرم الربا حرم الربا طلب كف او لا طلب كف لانه جاء بصيغه التحريم هذا واضح او الحظر هذا محظور ممنوع او القبح او ظلم فاعله او وقد تب على فعله اقراب او نهي اذا قد تكون هناك قرائن تدل على ان طلب هنا طلب كف طلب طلب كف وقد يكون طلب الكف على جهه الانذال او التحريم وقد يكون على جهه عدم الزام وهو وهو الكراهه ما تصاب به صيغه النهي يعني على اي صيغه النهي عند الاطلاق ا مفهومه ان صيغه النهي عند عدم الاضراء متفق على الاخلاف لانها اما ان تقيد بقرينه تدل على التحريم حينئذ صارت مفيده للتحريم واما ان تقترن ب لا تدل على التحريم بل على الكراهه حينئذ نقول هذه على الكراهه بالتفاق بالتفاقه شانو في صيغه افعل اذا قال لا تفعل لا تاكل لا تشرب لا تقم لا تجلس دون غريبه اي نجد ان وقع النزاع فيه عند المتاخرين عند المتاخر والصحيح انه اجماع الصحابه على انها مفيده للتحريم صيغه النهي عند الاصلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وامرا اخر وهو فساد فساد المنهي عنه لان القاعده ان النهي يقتضي فساد المنهي عنه فلو نهي عن صلاه اين يجب ان يؤفط الصلاه في وقت هو منهي عنه حكمنا عليه بكونه قد فعل محرما النفل المطلق والصحيح ولو كان ذات الاسباب في اوقات النهي محرم مو على انه للكراهه والصحيح لو للتحريم اين يجب اذا صلى نفلا مطلقا ولو بذات السبب يعني اين اذا اوقع الصلاه في وقت نهي تكون هذه الصلاه منهي عنها حرام او لا حرام يئس يئس ثم امر اخر وهو ان الصلاه باطله لا تصح صلاه لماذا لانه قد ارتكب منهيا عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا عليها مرض ورج وهذا قد فعل او عمل عمل ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم لانه قد فعل منهيا فيلزم نحكم بالتحريم المخالفة بنوع النهي ونحكم على الصلاه بالبطلان لانه اذا حكمنا عليه بالتحريم من حيث الاثم وثم صححنا صراخه وقال في تناقض لان العاصم في ما نهى الله عز وجل عنه اما يكون لمبتدا خ خالصه او راجح وكل منهما يراد اعدامه يعني المراد ماذا من كون الرب جل علي ينهى عن شيء يعني لا ينهى هذا العاصم فيه فإذا صححنا صرا ومضابله محابل لله عز وجل وهذين يكونوا في ما ذكرناه اذا صيغه النهي عند الاطلاق والتجرد عن القرآن فاقتضي تحريم المنهية عنه من الأدلة على أنها تقتضي التحريم وهذا قلنا محل نجمع قوله تعالى وما أتاكم الرسول فاقذوه وما نهاكم عنه فانتهو فالأمر بالانتهاء فانتهو نهاكم عنه فانتهو يعني كفو الذي نهاكم عنه قال لا تقعلوه قال فانتهو هذا أمر والأمر قضي الهتام حينيذ يعني كفو عنه تلوث بهذا المنهية عنه فالأمر نحف فبانتهاء علم انها عنه يستضي وجوبا الانتهاء والكفر ومن لازم ذلك تحريم الفعل تحريم الفعل ثانيا مما يدل على التحريم اجماع الصحابه والتابعين حيث انهم يتجلون على تحريم الشيء بطيره لا ترفع تم تم تم من الاثار الوارده على الصحابه في الحكم على بعض مسائل بالتحريم ودليلهم لا تسعل فتاي منه التحريم هذا محل اتفاق فالزنا محرم لقول لقوله تعالى لا تقربوا الزنا ونحو ذلك فكانوا ينتهون عن ذلك بمجرد سماعهم للصيغه فينتهون عن المنهي عنه ويعاقبون المتلبس به واجماع على اللغه كذلك هذا مرسال اجماع اهل اللغه واللسان لو قال الاب لابنه لا تخرج من الدار ثم لن يمثثل فخرج فعاقبه هل نقول للأب لما تعاقب لجه؟ أو نقول قد فعل ما استوجبه فعل الابني فعل إذاً لا إقابة إلا على فعل محارة لما عاقبه ولم ينكر عليه العقلاء دل على أنه فعل شيئاً مشروعاً له إذاً ما ذكره الصنف ر. الله من المدل على أن الصيبة لا تفعل فالطوم التحليم تعالى وَمَا أَدْلَكُمُ الرَّسُولُ فَخَوْضُوهُ مَنَاكُمْ عَلُفْ إِنْتَهُمْ وزيدنا على ذلك أولاً إجماع الصحابة وثانياً إجماعاً اللغة واللسان قال أن الابن قال الابن لا تخرج من الدار ثم لم ينفتل فينيد عاقبه لا ينكر عليه لا يقال له لما عاقبته إذن في لسان العرب ركب العقاب هنا على عدم الامتساد دليل على أنه لي للتحليم لذلك أن كلام عند أو الصلاح النحويين أقتامه أمر ونهي وجعله للنهي لا تقع جعلوا لله لا لا تفعل ثم قالوا من الأدلة على أنه يقتض الفساد يعني بطلان لذا فعل المنه عنه ولم يمتثل العقل في عبادته أو معاملته أنها باطلة هذا هو العقل معالي هو خالف ولم يمتثل حينئذ يأسم وهذا لا شك فيه لأنه وقع فيه محرم زيادة على ذلك أن العبادة باطلة أو العقل الذي فعله يتبروا باطلا دليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من عملت عملاً ليس عليك أمرنا فهو رد رد أي مردود عليه من عمل من شرطية فتعم عمل, عمل عملاً أي عمل كان عمل هذا نكر في سياق الشرط فإن إذن تكون من سياق العمو فتعم أي عمل كان فعله المخلف سواء كان عبادة أو معاملة حين إذن قال النبي صلى فيه ليس عليه امرنا يعني ليس على سنه سريع بان كان منهيا عنه او تلبس به من يعني ولو كانت العباده في نفسها مامورا بها لكن تلبس بما فيه الاصل فيه انه رد اي مدذ ومنع عنه فليس عليه امر النبي تعثنا يقول مردودا على فاعله على فاعله فكانه لم يوجد وهذه قاعده دليلها الحديث فهو واضح بين واكثر من شرح الحديث من من هو متجدد من علم المذاهب اقر بذلك بان بان النص نفس فيه ان العبادات التي نهى عنها او المعاملات التي نهى عنها انها باطل بدون تفصيل لان الحديث عام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود ومن نهى عنه فليس عليه امر النبي فحتما لا يكون مردودا ثانيا ان الصحابه تدل على فساد العقود بالنهي عنها تدل على فساد العقود بالنهي عنها تدل على فساد عقود الربا بقوله لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل وكذلك احتجوا بفساد النكاح لنكاح قول لا تنكحوا المشركات, المشركات ونكاح المحرم بالنهي وهكذا ما من نهي ورد في السنه الا والصحاب قد اظهروا اما العباده واما المعامله والتجلب الصيغه نفسها لا تنكحوا المشركات اذا نكاح بعض لانه لم ي عنه هذا القاعده هم اذا مقتضاه كلام السابق انه لا تغطيه مقتضاه كلام السابق انه لا تغطيه لكن المذهب عند الحنابله ثم تفصيل في القاعده ثم تفصيل في القاعده هذا يعني ما ذكر باب الانتقال وقاعده المذهب يعني مذهب الحنابل يعني المصنف الحنبلي في المنهي عنه هل يكون باطلا مطلقا كل منهي عنه كله باطلا او يكون باطلا في موضع أو صحيحا مع التحريم في موضع آخر تم يلي يعني تم تفطيل عند الحنابل ليس فعل كل منهي عنه يكون باطلا ليس فعل كل منهي عنه يكون باطلا بل تم تفطيل في مذب الحنابل والصحيح ماذا كانوا سابع أنه في لا تفطيل لأن النص عام من عمل عملا أي عمل إن كان قد نهي عنه فلعاصر فيه أنه مردود على الظاحبي فيكون آثما من جهة عدم انتثال التحريم نهي ثم يكون باطلا لانه مردود عليه اخت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفصل على صيغه عموم اذا كانت صيغه عموم حنين لا يستثنى منه فرد من افراده بدليل ان يوجد الدليل قال العين الراسله اما من اما المذهب عند الحنابل قالوا فيه تفصيل الاول ان يكون النهي عاهدا على ذات المنهي عنه ذات المنهي عنه نفس المنهي عنه العباده صور منهي سواء كانت عباده او معامله ولذلك اطلقان الى ذات الملكيه عنه يعني سواء كان عباده او معامله او شرطه فيكون بعض فالنهي حينئذ نقول تعلق بماذا ما الذي نهى عنه الشرع انها عن نفس العباده لا تقع العباده نفسها او المعامله نفسها منهي عنها حكمنا به او يكون النهي عائدا الى شرط ركن عباده او شرط من شروط المعامله ولا ثبت ان المشرط متوقف على شرط فاذا بطل الشرط من جهه الشرط بالنهي عنه ورثابي دل على بطلان المشرط لان تم امران لان تم امرين الاول ما كان داخلا في الماهيه وثانيا ما كان خارجا عن الماهيه فالركن والشرط يتفقان في توقف الماهيه على ركنه او شرطه وهي يتقان بان الركن يكون داخلا في الماهيه جزء الماهيه فالركوع بالنسبه للصلاه هو ركن لكنه لا يثبت الصلاه ثم ينقضي يعني ياتي وينقضي كذلك الفاتح لان داخل الصلاه وتنقضي تنتهي كذلك السجود ونحو ذلك من اركان اما شرط فلا فيكون متقدما كالطهارة بالنسبه للصلاه ثم لا بد ان يكون مصاحبا للعباده من اولها الى اخر والركن جزء الذات والشرط خارج الثاني أكدنا الأول أن يكون النهي عائدا الى ذات المنهي عنه او شرطه فيكون باطلا المذهب قول واحد في هذا بالمطلق لماذا قالوا قلنا لو صححناه لكان التصحيح مضادا لحكم الله لان الله تعالى ما نهى عنه الا من اجل اعدام الله يقع لانه لا ينهى ابنا عما ابتدته خالصا او راجحه وكل منهما المطلوب اعدامه فاذا قلنا يا اهتم والفعل صحيح عباده صحيحه او المعامله الصحيحه لاقصى اعلى هل هذا يكف العباد الفرق عن الفرق ام انهم يتجرعون قلنا اثم ما. ما في بات نستوخ لكن عباده الصحوه والمعامله وصع ثاني ان يكون النهي عائدا الى امر خارجي لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرط فلا تكون باطله اذا فرق بين امرين ان كان النهي يتعلق بذات بنفس المعامله او العباده او الى شرط العباده او المعامله فان هي قد فسد المنهي عنه تكون باطله وان كان الامر خارج ليس لذات العباده ولا لشرطها اي لذ لا يكون لا يكون مهدلا لا يكون باطلا مثال العائد لذات المنهي عنه في العباده مثل ماذا النهي عن صوم يوم العيدين اضحى والفطر الصوم نفسه منهي عنه اذا ذات العباده وهي الصوم قد نهى عنها الشرع اين الذي لو صام يوم الفطر لاحظن الطوع اولا ياسا لانه ارتكب محظورا ثانيا الصوم باو صوم باو لماذا لان النهي يقتضي فك هذا المنهي عنه هذا هل عملا عملا عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم او لا الثاني فالقال النبي عليه الصلاه والسلام من عامل عملا ليس عليه امر فوار وهذا قد طام يوم العيد فدل على أنه فعل أمرا منهيا عن فو مرجود عليه حينيذ الله لا يصبح ومثال العائد لذاته في المعاملة أنهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة لقوله تعالى لجمعة تلزمه إلى ذكر الله وتروحه البيع فنهى عن البيع لأنهى ذروح أنهي يتلزم النهي عن البيع, البيع. حينيذ نقول البيع بعد النداء الثاني تجب عليه جمعة ليس مطلقاً لو اشترت المرأة من المرأة أبأت جايل كذلك المريض من مريض جايل ممن تجب عليه جمعة حين يجب نقول البيع باطل مع الإسم لماذا؟ لكون النهي هنا عائد عن البيع لا يقع بيع البيع نفسه كله برماته من أول إلى آخره لا يقع بعداً للدائفات حين يجب نكون مقصوداً بالنهي إذا ليس لشرط أو لجزء في البيع لا البيع كله من أول إلى آخرين لا يقع بعد النداء الثاني فإن وقع مع الإسم نحكم عليه بمطبان البيع فلا يترتب عليه ثمرة من سلعة للمشتري وتمنيه ثمن للمشتري لذلك نقول هذا ينبني عليه ومثال العائد لشرطه في العبادة أنه عن لرسل رجلي ثوب الحريق فإذا ستر العورة تستر العوره شرط من شروط الصلاه فإذا سترها بثوب منهي من عنه لم تصح الصلاه ولو النهي شرط لا شك ان ستر العوره شرط من شروط صحه الصلاه حينئذ اذا اوجب الشرع فانما اوجبه بناء على بما يبيح له حينئذ يشترط فيما يستر به العوره او تستر به العوره ان يكون مباحا لان الله تعالى امر بالستر ولا يامر الا بما كان مباحا للمامور به حينئذ نقول اذا سترها لشيء محرم كالحرير بالنسبه للرجل حينئذ نقول صح الشرط او لا لم يصح الشرط حينئذ ينزل وجوده منزله عدمه يعني قوله ستر العوره بالحرير نقول كانه لم يستر لماذا لان هذا النهي قد عاد الى الشرط هينئذ وجوده وعدمه سواء فكانه لم يسترن ثوب الله بدون التستر الايه العوره وبعضها وهذا الثقل الذي حصل منه بالحال نقول ملغي لماذا لان الشرع قد ابطله لانه نهى عن استخدام او علم ثوب الحريق بالنسبه للرجل فاذا لبسته هينئذ نقول قد فعل ما نهيا عنه واذا فعل ما نهيا عنه يعثم ثم لا تصح الصلاه بهذا الثوب إذن هذا المثال لماذا؟ عاد إلى الشرط في كتبالا ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة أنهي عن بيع الحديد نعم فالعلم بالمبيع شرط للصحة البيع العلم بالمبيع وبالتالي كذلك لابد من شرط الصحة في البيع المعاملة أن يكون الثمن معلوما يعني بكامل لابد أن يكون معلوما ما الذي يبعث ثلعة لابد أن يكون معلوما أما المجهور ثمنا أو ثلعة أو مؤمنة هذا؟ لا يصح لماذا لان من شرط صحه البيع كون المثمن معلوم فاذا باع مجهولا للبيع لماذا لعدم تحقق الشرط فبات الشرط في البيع كما لا ظل بدون صحاره فاذا باع حملا الحمل لا يدرى مجهول هل يخرج حييا ان يخرج ميتا ان يخرج واحد ان يخرج اثنين ان يخرج صحيحا ان يخرج مريضا اذا مجهول فلا يخرج يموت <تصحيح> في بطن امه اي لازم القول هذا قد باع مجهولاً يعني من حيث العلم ففقد شرط في البيع أي نالي يكون البيع فاسداً إذن النهي عن نعم النهي عن بيع الحمل هذا محرم أي نالي لو باع حملة لم يصح البيع فالعلم بالمبيع أصل لصحة البيع فإذا باع الحملة لم يصح البيع يعني مقصود حمل فقط لكن لو باع أمه والحمل تبعاً يثبت تبعا ما لا يثبت في شخص العالم والمراض هنا الحملي ده وقع العقد على الحملي قال بعني هذا الحملة وأمه لا فينجب وقع الحمل وقع البيع على الحمل نقول هذا باطل لا يصح أما لو اشترى الأم وكان الحمل يتابني عندها هذا جائب فإذا باع الحملة لم يصح البيع لأول هذا شرق ومثال علقه الأول يتعلق به بالجزء الأول وان يعود النهي الى ذات العباده او المعامله او الى شرط العباده او المعامله يقول باطنا الثاني ان لا يعود الى ذات العباده ولا الى شرطها بل الى امر خارجي وهذا المذهب عندنا للحنابلله يقولون الصلاه ولا غيرها مثاله ومثال النهي العائد الى امر خارجي من ذات العباده النهي عن لبس الرجل عمامه الحرير فلو صلى عليه عمامه عمامه حرير لم تصح صلاته لأن لبس العمامة ليس شرطا ليس داخل فيه مسمى الصلاة وليس شرطا من شرط صحة الصلاة في خلاف قسر العورة فهو شرط من شرط صحة الصلاة لو صلى بدون عمامة صحة صلاة لو صلى بعمامة مباحة لا اشكال لو صلى بعمامة محرمة كحليل نحو حين يجب نقول هو يعتم من جهة استعمال الحليل ولكن صلاته صحيحة صلاته صحيحة ولكن الحديث عاد في مسأله لان هذه الصلاه لما تلبس بشيء محرم صارت الصلاه منهيه عنها واذا كان منهي عنه اي لازم دخل الحكم الساعه النهي علمت الرجل عمامه الحرير فلو صلى وعليها امامه حرير لم تصح صلاته لان النهي لا يعود لذات الصلاه ولا شرطها ومثال العائد لامر خارج في المعامله النهي عن الغش فلو باع شيئا بالغش لم يقبل البيع لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا شرطه إذا ما عاد النهي فيه إلى غير ذات البيع أو العبادة أو إذا شرطه ما عليذن نقول هذا لا لا يقول على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ثم قال وقد يخرج النهي عن التحريم لمعاني أخرى بدليل نقتضي ذلك كأن أصل صيغة لا تفعل محمولة على التحريم كما قلنا في صيغة إفعل الأصل فيها أنها للتحريم قد استعمل صيغة لا تفعل لغير التحريم بغير التحريم تمت تعمل الصغيرة إفعال لغير الوجود من ذلك الكراهة حينيذ لا تفعل الأصل فيها حقيقة نهاية التحريم تعمالها في الكراهة معنى النجازة تحتاج إلى دليل تحتاج إلى قرينا ومثلوا لذلك بقول صلى الله عليه وسلم لا يمثل أحدكم ذكروا بيمينه وهو يبون فقد قال الجمهور أنهي هنا بكراهة لماذا؟ لابد من قرينا قال عندنا تعليم الأول لأن الذكر بضعة من الإنسان يضعف من من الانسان يعني اذا مس ذكر او كما اذا مس خده وجبهته مثله لا فرق بينهما والحكمه من النهي تنزيه اليمين لان اليمين انما تستعمل فيما يكره واليسار فيما يؤدي ولانه ادب من الآداب حين اجت صارت هذه التعليلات وهي عليله صارت صارفه للنهي عن التحريم الى الى الصراحه والصحيح انه يقطع على ظاهره ولا يمسن يفيد التحريم لكنه مقيد بقوله وهو يقول لأنه حال والحال وقف لصاحبها قيد لعملها في نفسه نقول القواب أنه في حال الضوء يحرم عليها أن يمس ذكره بيمينه لهذا النصر لأنه لا ناهية ويمس النه هذا فعل مضاعر مؤكد بالنور يعني ليس تحريف فقاط ليس نهيا فقاط لما نهي مؤكد وكونه أدبا نقول هذا لا يلزم له أن يكون لي. لذلك رعب الأقر فيه التحريم ثم قوله وهو, وهو يبول هذا قيل يعني مثل يا مس اهو يا ابو اذا لم يبول اه له المس ولا نعم له المس لان مفهومه ان الحكم غير معلق او ان الحكم معلق بالبول هذا النص مفهومه اذا لم يبول يجوز له المس ثانيا الارشاد نعم نقف على هذا ما للصلاه والسلام عليكم